الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اه الله خير ام ما يشركون ايه الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحصنين صفو الله العظيم سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفو الصفو نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفينا الكريم البعاية الإسلامية الكامير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بفضلاتكم وحلقة جديدة في صفة الصفة نرحب بكم داخل السجن يا سبطان على, على بابه على بابه لن نتلف إلى داخل السجن لن نتلف إلى يوسف ولا بد من زيارتها لأن في زيارتها الخير كله والدروس المستفيلة كبيرة وهي تدل على, على تد <تصفيق> يعني الفرج آتي للأمة والفرج آتي للمهموم والفرج آتي للمكروب والفرج آتي للمريض وللمظوم والمظوم حقه كل هؤلاء يستكشرون خيرا عندما يزورون يوسف وقصته يعني ما لعينيك غراقة هكذا لا يا ابني والله نحن نعمل كان في الدنيا من نظلوم ومهضوم حقه وكان في الدنيا من مريض لا يجد يدا حانية وكان في الدنيا من بائس لا يجد من يشعر به كان في الدنيا من ضائع حقه في محاكم وفي وفي مشاكل وفي اتهامات وكناش كثيرين في العالم كثيرون في العالم الذين هضمت حقوقهم ولا يسألهم إلا الله سبحانه وتعالى بالله. فحقيقة لما تتعاش مع الكريم ابن الكريم في داخل السن ترى أن الله سبحانه وتعالى بالمرصد وأن الله من فضله يضع المنحة داخل المحنة فسوف نرى منحة كثيرة رغم كل هذه المعاشي بإذن الله يعني قبل هذه المعاشي نعود بفضيلاتكم خطوة إلى الخلف وهي في مسألة فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن ااا القول القرفي مسألة وقطعنا أيديهن هل هذا التقطيع الذي نراه الآن في أيدينا هذه علماء أم كيف قطعنا أيديهن؟ والله <تصفيق> <تصفيق> رب العالمين وأصري وأصري على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قضية أن يعني هو قضية الإيحاء قضية مهمة جداً. <تصفيق> يعني هؤلاء الذين يلعبون بعقول الناس من السحرة والمشعوذين و... و... يدخلون على الناس بقدرات الإحاء صحيح. صحيح. ثم يستودي هذا الإحاء حتى يكاد يكون يعني يكاد يكون واقعا ملموسا عند الناس لا. فيما يظنون يعني يقيروا إليه من سحرهم أنها جدعة فهذا الإحاء سبحان الله مستعدين نفسيا أن يروا شيء غريب وشيء ملفت للنظر وشيء امرأة العزيز تجري فيعني هذا الشغف لا. الكبير يعني وضعهم في إطار الإحاء للرؤية هذا أمر لا. فلما هي تريد أن تنتقم لنفسها ونادت وقال تخرج عليهم فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن إما ان قطعنا نأخذ التعديد كما هو القرآني أن فعلا نسوا أنفسهم أنفسهم واستقطعت أيديهن وأما قضية الثمانية والواحد والكلام الذي واحد وثمانون, خلق... وثمانون وثمانية لا لا نحن خلقنا على صورة أبينا ادم هو صورة أبينا آدم هكذا هكذا يعني ترى أبيك وجدك وإذا بحثنا في الأنثروبولوجي وعلوم علوم الإنسانيات وعلوم التشريح وووالتحقيق المعرفي في التاريخ سوَّنجد هذا التكوين، لكن الله أن قد يكون هذا الشيء طيب تسعطين ولكن هذه من باب إيه ملح, ملح التفسير، بالضبط ولا يقول عنها الإمام القرطبي هذه من ملح التفسير وليست من حقاق العلم، ليس من حقيقة علمية علمون يعني يجوز طبعا انهم قطعوا ايديه وهذا ما نستريح عليه يعني قطعوا ايديهم قطعوا ايديهم سبحان الله قلنا نحاشة لله ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم فالتقطيع تقطيع حقيقي وليس من جزين. وناخذ على هذا قيلنا وسهنا فقطعنا ايديهم من من فرط ما اكبر نعم نعم نعم نعم هنا بعدما حدث ما حدث يقول ربنا تبارك وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات لا يصدوننه حتى حي. حتى حي. من الذي رأى ومن الذي بدت لهم الايات طبعا الامر قد انتشر نعم والشائعه طوخت البلد صحيح طبعا انتشر الموضوع الموضوع فضح. اصبح يتداول م. والناس يعني كما يقولون في الاخبار الصحفيه ان, إن كلبا عض انسانا هذا شيء طبيعي لكن, إنسان لكن انسانا عض كلبا هذه فمراسل عزيز بروز فتاه الموضوع الخبر خبر القصر صار يعني على على, على العصر العاصي يعني في او في كافه مصر خلاص اصحاب الحل والعقد في كثير من البلاد عندما تثور فضائح مثل هذا الامر لابد من محاوله يعني كتم هذه الفضيحه فلا بد من تعبئتها اعلاميه ده يتخذ في السكت. الله اكبر طبعا. لان أصح... رجال البيوتات المنفلتة سواء الرجال اول البيوت الذي لم يستطع اللي اللي لكرامة يلا نستخدم البيوتات لكان كرامه الحسب والله يلا يلا يعني كلام عند الملأ تسمى عند الملأ بيوتات امم هو في عصر رس الملأ أيضا ايضا ما طبعا ملأ فطر طبعا, طبعا, طبعا, طبعا مشكله هو وسط الملأ هو الآن وسط الملأ بس في ملأ يتقل الله عمر بن عبد العزيز وجد عمر بن الخطاب وفي ملأ من أصحاب فرعون وامراء العزيز هذا ملأ وهذا ملأ فجدان بين الملأين صحيح ف رجال البيوتات الضعيفة الواهية عاجزه عن ضبط ايقاع البيوت وفق القيم والمثل والمبادئ لكنها ليست عاجزه عن سجن انسان مريض هذا امر نعم فلا بد من تهيئه ايه تهيئه يوسف هذا انسان غير على, على غير خلق لا بد من هذه الاشاعات <تصفيق> تتهم مرات العزيز لا تمام هذا الخادم العبد م. هذا المع أو هذا الذي ال... لا يسوي شيء ها. هذا عبد بعوا اشترا من وجهه نظرهم يوسف شهر بسيدته هكذا يشهر في البلد كلها يوسف والذي شهر هكذا يقولون هكذا يقولون قلب الحقائق تماما كما يحدث في يعني أنت تريد تطرد إسرائيلي وتقتله أما أنك إرهاب صحيح قضية الإسرائيلي جاء من إسكندناسيا ومن جنوب أفريقيا ومن شمال روسيا بيحتل أرضي ويقضل مقدساتي وينوي هدم المسجد الأقصى ويقتل الأطفال والنساء ويروع الأمنين ويغتصب أرضا ثم إذا قاومته أنا سلت أنا, أنا الإرهاب وهو, وهو الرجل المسلم فهذه قلب الحقاة يوسف شهر بسيدة القصر بس الاخر عشان نحسب القضيه صح الحل ايه ده تعقيد للصف العام يا اخي لابد بنسئ من, من ده ده يعقد الصفه في شائعات تمام لما, لما لم يقتل مثلا نعم لما لم يقتل وتنتهي الاشاعات بمقتله لا بعض المتخذين قرار اذا قتل يصير رمزا بالتضحيه والسداء ويتعاطف الناس معه عجيب اه ما ما بتقول ما بتقول <تصفيق> لو قتناه صار بصل رمزا لا لا لا سنوه والناس تنسى وحقيقة الشعوب تنسى صح آه يعني حقيقة شعوب تنسى تنسى المعازي وتنسى الآثام والألم طرفه صح. صح ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا سنونه حتى حين أنه فيش قضاء القضاء يحدد تدخل ستين شهر ستة أشهر سنة عشر سنوات لا حتى حين يعني لذبه لذا إذا نرى أن الساحة قد هدأت وأن الميدل الإعلامية قد صمتت وأن الأمر أصبح مجهزا لأن خلاص قريش يوسف طوهل طواها طو طوتها طوا... الأيام وطوها الزمن حتى حين أي حين بدأ يطلع إيه يقدرها سبحان الله حين فترة مدهمة كان مدهمة يعني تبدأ من يو... من لحظة لا إلى... ما شاء الله إذا أي... إذا إلى... يارث الله الأرض من على هذا والحين ننظر نظون سبحان الله حرف هو مستعد نفسيا لدخول السجن لأنه ذاع. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تأمين. فا ربنا إيه؟ وإلا تصرف عنك يا جون. أصله من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيد. بإيدادخل السجن. بدخول السجن. تمام. تمام. رب السجن أحب لأن الفقر ال الفخر ليس فخر الجيوب وإنما الفقر فقر القلوب. ليه؟ لأن الفقر ليس فقر إيه القصور وسعتها، ولا الغنى في القصور وسعتها، ولا الفقر في الإيه في القهو في لا أهل الكاف قالوا فو إذا الكاف ينشر الله. لكم ربكم بالرحمة، فمن سبحان الله ويصير القصر كبير قبرا ضيقا، هي قصر المنيف هذا، بعده قوله سبحان الله، لفوقه تخفق الأشباح فيه أحب إليه من قصر المنيف. مم. والسعبه اتم وتطرفيني حبوا الي من لبس الشفوف، وأكل كل ويروق بالي أحب الي من اكبر رغيف وزوج من بني عمي عنوف ها احبوا الي من زوج الوفي انا عايز <تصفيق> اعراب القرح اللي هو قاعد هو ده ها القضيه ليست في إيه ل ليست قضيه في, في, في المكان ولا في المال ولكن القضية القضيه في الصدر حلو رب سيدنا أحب الي فاستجبنا له خلاص، فاستجب له ربه صرف عنه القيد ودخل السجن. لما دخل السجن بدأ يقابل بجوار المهموم بداوي كان زمان في الوقف، الوقف الاستماع. العبرة إن مسألة السجن من من قديم الزمن يا عبد الله من عالم يوسف سجن؟ ومن ومن قبله. آه. سبحان الله. آه. آه. ما شاء الله الملا كان. مبكر. لا وكم وكم في في السجن من ظالم ومظلوم؟ يعني لابد ان ندخل في السيد مضا بي عمرو طب وسيدنا يوسف والله احنا اقوى في الظروف في التاريخ يعني ما فيش عليها انت يا لما كان يقول لك إيه وقف اي البائسين والحيارة واناس المرضى والزمنة ده وقف كده انا اوقف مال عشان أنت تاخد الوقت ده ما انت مش تقول تروح انت تؤجر ناس سبحان الله ويقفه بجوار المريض أو بعيد عنه ويتحدثه بطريقة غير مباشرة. يقولوا ما شاء الله كان في واحد على نفسه حاله المريض اللي نايم هناك ده في في في وخف وتعافى وربنا عافاه فيثير في قضية الأمل. وكان في وقف في مصر زمان أيام الدولة العباسية ودولة فاطمة اسمه وقف الزبادي. الزبادي يروح مم. الخادم او العبد ياخذ صحفه الزبادي من الفخار يروح يشتري مم. فلو وقعت منه انكسرت سيده هيضربه ويؤذيه ويمكن يطرده ويمكن يعنفه فبين ناس من الصالحين اصحاب القلوب الرحيمه توقف في حجره في بيت المال فيها احقاف من فخار ومن خزف يروح الولد يضع المكسوره وياخذ السليمه كي لا يؤذيه سيده بان لما كانت قلوب رحيمه فرحمهم رب العباد لما الرحمة انتزعت من خلاص قلوبه هذا قانون هذا قانون. هذا قانون دخل, دخل السيد فنشر, فنشر فيه الخير عشان نجي بكلاما مهم جدا نشر فيه الخير فصار يوسف معلما يقال حتى ان اي واحد يحكم عليه بالبراءة ويقعد الخروج يقول لا انا اريد ان امكث هنا من اجل ان ابقى جوار يوسف اه سبحان الله حتى أن أحد المسايزين من شدة تعلقه بيوسف قال يوسف أنا أحبك فأشهش يوسف بالبكاء قال ما, ما يبكي يقولك أحب قال أسقط وهل حدث لي ما حدث إلا من وراء الحب أحباني أبي فأرقاني إخوتي في السجر وأحباني من وراء العزيز أدي يا قاعد جاعد الله والله سمحك الله الجب رمير الجب وفي السجر رحت بالبير مرة رحت رمير رح من وراء الحب بسجر فاليوسف ال ال لما نشر هذا الخط كان في السجر اثنان اثناني من اتباع الملك. فتيان. يبدو فتيان. يبدو واحد الخباز والسقاق اللي بيعمل العصير والمشروبات للملك والثاني اللي بيعمل إنه يعمل الخبز في ال في المطبخ. نعم. ودخل معه الصيت فتيان. بعد نعم. يعني هم فتيان. ما يوصف فتى. مشكلتهم مع فتيان أم ماذا؟ هذه مهم هذا صوت مجتمع الحقيقي القوة ضاربة المجتمع لم نسمع سيخا كبيرا فتيان وهو فتى هو هو صناع ال ال الفاحشة والفوضة من الأغاني والفوضى وال وال هي موجهة لمن؟ لفتيا بس ولفتاه فهذه القوة الضاربة اللي هي, هي بعد 20-30 سنة تتولى إيه القيادة أما الكابر ده على الأقل هاستحر دمه وشوي. مم. صح عسى ناس أن لا تستحي يا لطيف. أقول أنا ما هم في السن لا حول ولا قوة. ع يعني, يعني ليس أضم لفؤادي من عجوز متصابر ودميم يتحالى وعديم يتقابى وجهور يمدل الأرض سؤالا وجوابا صح ها فالعجوز المتصابي سوى رجل أو مراد شيخ المتصابي والعجوز المتصابية دي يعني والعجوز أنت أصعب شيء على قلبك صعب. سبحان الله رجعنا أستانو خلاص رجع وهو عاد عملنا بيشعب مهتم بروحه يبني في إيه في إيه وحتى في الحديث القدسي الله يستحي من عفلا يستحي المضاضة أن نسأل الله أن أن نستحي نحن من الله سبحانه وتعالى سبحان ودخل معه السجن فتايا فالتنين شافوا رؤيا كل واحد رائع رؤيا الأول قال إني أرى إني أعصر إني أرى إني أنا شفت نفسي وأنا كذا إيه باعصر وقال وأقال الآخر إني أرى فوق فوخراء خبزا تأكل الطير إيه مننا نبهنا بتأويد إنا نراته من, من المحسن؟, المحسن بماذا بسابقة وجوده في السن بما صنع محسن. بما صنع من المقدم هو المحسن ما هو المحسن ما هو المحسن الذي لا يظهر منه لكل خير المحسن آه المحسن ده سواء في المال في العطاء في الكلام في التعامل في التحمل في الصبر في الاصطبار في العفو في كل شيء هو محسن سبحان الله ومن أحسن أحسن الله إليه وهي أعلى درجة في العبادة أنت عبد الله كأنك ترى الإحسان الإحسان لا إحسان الإسلام والإيمان وهذا هذا أبعد درجة أنت أن عبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى سبحان الله ما. فأول سيدنا يوسف ما قصت عليه الرؤيا كان لابد أن يبلغ رسالته لأنه رسول هو كلف منذ القيء في البعد تمام صار نبي وهنا هذه الفترة تقريبا عشرة أو خمسة خمسة عشر عاما ساموا تماما سيدنا يوسف. نه هو هو متكلم بالأخلاق وسلوكه. يعني حتى لما الملأ قال ربنا ثم بدأ له من بعد ما رأوا رأيات ما تكلم سيدنا يوسف. حسوا أت الحك حكم قرعة ما ما عن نفسي مثلا. ما ما ما في شهود مئة شاهد جوا غلام داري دبري وش وتصير الصغر نطق وال والنت وانا والنس وغلوه حاصل دائما هذا بشرة هذا ملك وانت انت عجزت من كده سبحان لكن لا الغرور القاتل وان تدوس بقدمك اي انسان مهما كان على انه ديدان وحشرات ليس ان تقف انت جالسا يصم لا, لا, لا, لا, لا, عيون؟ إنها لا تعمل ولكن تعمل التي في والله يا, يا ابن تسابقنا نحن وبنو محمد اللواء فحملنا فقالوا مننا نبي فانلنا بهذا الشرف والله لا نؤمن به ابدا يلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب الطيبين دول العلماء دخلوا كمان في بيوتنا ويصلحوا هم مالهم هم اتكلموا في الدين هو الدين هو البيت من غير دين ملوش شيء وده خلوا ان سيتمردوا علينا يعرفنا حقوقهم <تصفيق> <تصفيق> واحد عايز بيته من غير دين واحد عايز من غير دين فما يهديه من بعد الله؟ لا بس لا, لا, لا, هادية لا بس هنا كان المنطق معدلاً يتطلب أن سيدنا يوسف يفسر الرؤية مباشرة لا هو أولا المسجون يود طيفا من خياله فلما يجده رؤية عز متشوق لسماعها وهو متشوق لسماعها أقول لك شيء يطلع فضته المفتي في أي دولة عشان يعلننا أن رمضان دخل م. هو خلاص سيقرأ أن رمضان قعد نثر أو بعضلات قرآن النصف العمل ازاي مترقب صحيح موضوع الموضوع خلا لا لا وشهر رمضان الذي ونزل وبعدين وفضائل الشهر الكريم هذا سلما ولا كفي وهو عبارة والعسل أواخر رمضان ولا طبعا طبعا طبعا لا هو عايز يبارك الله فين يعني لم من ذكاء الدعوات شيء طيب ان يلقي ما يريد من قبله علما وبارك عليك والشهر الكريم بكرة إن شاء الله مثلا الشهر موكرا ان شاء الله وإن الشهر كان... والله لا حد يسمح حد يسمح خلاص قد راح يقول يمحش في جميل جميل جواسين دعوة طيبة جميل مش فسعيدنا يوسف فرصة تعال انت شفت رؤية وانت شفت بلغهما او ابلغهما ان اي مش رؤية بس لو اهلكم هيبعثون لكم هيبعثون لكم اكل من البيت طعام انا عرفكم ايه الطعام اللي جاي قبل ان يأتيكم لا يأتكم طعام ورزق يعني جيتوا زيارته جيتوا سبحان الله إلا نبأتكم بتأويل بس مش إيه مجدنا فيه أننا رجل طيب أنا رج بذالك وما مما علمني ربي نبي الله أكبر ده هو من ذلك هو مما علم وبعدين ليه إني م. تركت مدلت الصب لأن أنا عشان دخلت بالإيمان ربنا كشف لي الحجب كشف سبحان الله يعني فتحت أبوات، فتح باب القلب خلاص ما ما أصبح في عامة قلب ما أصبح يرى هن... هذه البداية دعوة سيدنا يوسف الحقيقية بنيس... ب... بالضبط بل أن... بالكلاب أن سمعنا دعوته آه, آه. لا سمعنا لسانه ينطق بقضية إيه الدعوة إلى الله دخل السجن دخل سبحان الله عجيب سبحان الله, سبحان الله. عجيب ده. يعني يعني يعني الإنسان... الإنسان هو هو مسلم في كل وقت مسلم في كل وقت في المنشط وفي المكتر في العصر في اليوم في الحرية وفي السير لكل وقت هو عابد لله. ما. آه ذلك ذلك و... ما مما علمني ربي هني تركت مبلة قومي لا يؤمنون بالله خلوا بركه إيه سبب اللي أنا يد ومحمد ابن ال البي العامة المصرية في هذا الوقت كانت قضية الرؤية مهمة فيها. مصر وغير مصر. طب استفدت جنابي معادنا مصر المذكورة في هذه الصورة هي مصر. نعم نعم نعم. نقطة جغرافية. لأنها منوعة من مصر. ام اي مصر بقع جغرافيه اي جغرافيه اخرى تضع عليها فتحتين او ضمتين او كسرتين فقال سيدنا موسى كمان اتستبدلون الذي ادنى من مصر, مصر هبطهم اي مصر مش مصر مش مصر هذه اما في يوسف يوسف ما تدخل مصر. مصر ان شاء الله امين مصر. مصر اه تروح مصر آه. واذا فتح الله عليكم ف... مصر حديث الرسول هذاي مصر وقال الذي استراحوا من مصر لو كانت النص كان من دي، النصرة لأن مانصوبة بالفتح على أن من, من النصر. سليم. صح. لا؟ بلد. بلد ف... ف... <تصفيق> ال... ال... ال... نعم. من من نعم. في هذه الأرض كانت غير ومنها كما تفسر. أو قضية هي الأحلام والرؤى قضية مهمة. سبحان الله والعجيب والعجيب أن القصة قائمة محاورها على رؤى. رؤى. صح. رؤى رؤى يوسف. اني حوله. رأيته أحد عشرة توكبة ورؤية الملك اني قرى سبع بقرات سماء ورؤية فتي السجن تمام رؤية النبي يوسف كانت نحنة لا. ورؤية الملك الغير مسلم كانت منحة نحنة يوسف ورؤية الفتيات ورؤية الفتيات كانت بداية المنحة ايش عرف الملك ببداية قصة قصه يوسف الصديق الذي نسي رؤيا الفتايين اه رؤيا الفتايين رؤيا الفتايين دي تمهيد للمنه تاكل رؤيا الملك بتكون هي المنحة رؤية رؤيا النبي كانت محنه ورؤية الرجل الغير مؤمن كانت نجا اذا وربك يقلق وما شاء اكثر رؤيا النبي كانت محنه ان اني ا ا ا رايت 11 كوكبه ادخ ادخ خاف رؤيا الملك هلو اتوني بتاعه هنأتقضي دعا كبير المستشارين ده جراعي الأيمان سبحان الله لا نسف التالت عليهم لا والله ما نخارج إلا لنشوف الموضوع بتاعه سنتعلم بشيء الملك لكن الشيء بشيء ما رأوه سيدنا يوسف رؤية وما الملك وما الفتيان رؤية أيضا عم حوله, حوله. لكن يعبر عنه ب... بأي سرعة <تصفيق> إني أرى إني, أرى إني أرى رأي, رأي, رأي أرى طبعا لأنه, لأنه يرى النائم فأرى هذا ما يرى هستاذني إبراهيم إني, إني أرى هذا دليل حتى أن رؤية الكافر تؤول سبحان الله لا رؤية الكافر تؤول بس نهيك لما يكون ال المؤود للمرة واحد للمرة اثنين لما يكون الرأي كمان مسلم ومؤمن وصديق وتقيه ونام على وضوء ونام على ذكر وليس لظالم أفضل رؤية تحت ما شاء الله، مم. لأن هي أفضل إن كانت رؤية يوسف مهنة، فكانت بداية مهنة برض، لأن بداية الرحلة. ما نيجي لو إحنا نلخص قضية وناخ وناخذ اثنى عشر درسا مع بعناوين محددة ففوائد قصة يوسف أو ما نأخذها من قصة يوسف بإذن الله تعالى وتعالى خلاص القصيرة نصها استمعناه بدلاتكم مشاهدين الكرام متابعين أعزاءنا خلاص ونعود كنوا معنا. مشاهدين الكرام المستمعين الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع مرحب وضيفنا الكريم فضلت الداعي استمئل كميل فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكأس مرحبا بحضراتكم <تصفيق> مرحبًا بنا <بفضلتكم تصفيق> يطيب لي في منتصف هذه الحلقة وهذا البرنامج أن نوجه نيات السادة المشاهدين والمستمعين بأن البرنامج تغير موعد إذاعته ليلا. اللي يصبح فيه الثالثة والنصف بعد منتصف الليل من كل ليل إن شاء الله بتوقيت الإمارات طيب. هذه وجب التنبيه عليها لسهد المشهد المستمعين برنامج صفوة الصفوة لدعاء الإستاني الكبير صبرت الشيخ الاستاذ الدكتور أمار عبد الكافي يعاد يوميا مساء في الثالثة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات حتى عمر من سيدي نقمل مع سيدنا يوسف الرؤى لل للأنبياء نا ولغيرهم، نا نا وكان معترف بها في هذا في هذا الحقبة. واضح أنها يعني ااا البيئة العامة تقبل هذه الرؤى ولها مؤولين، م. لها أهل تأويل. إذا ليس كل واحد مؤول؟ لا لا لا لا لا. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا،, لا بده أن أعرف من الذي رأى؟ من الذي رأى؟ ما رأى. طبيعته ما خلقه ما سلوكه رجل أم امرأة؟ م. ما مسألة رموز؟ الرموز يعني, يعني إحداهن اتصلت بأحد المفس أو ما ولين تقول تقولنا رأت نفسها تجلس على عرش الله فقال ستتبوا مكانا مكان علي يعني الله على ببراد لكن مم. على كل من خذناه من يعني حتى عم الفائدة ليس من بنحق أي أحد المؤول لا. إلا بشروط محددة في المؤول نفسه يعني أول شروطه أن يكون حافظا بكتاب الله عز وجل الله أكمل جيد وأن يكون يعني في من نحسبه صادقاً ونظنه موصولاً بالله سبحانه مم. لأن الهامات يعطيها الله لقلب عبد نقي موصول بالله ثم لا بد من معرفة طبيعة الرأي من الذي رأى صالح صالح مستقيم منحرف هذا له دخل في التأويل له دخل في التأويل ليست مجرد رموز، لا هكذا إني أرى كذا معناها لا لا كذا، لا لا لا لا. وليست هناك ثوابت قواعد إذا رأيت كذا فهذا كذا، لأنه لا ليس علم هذا ليس علم علم تفسير لا, لا لا لا ليس علم هذا ليس, ليس علم العلم الهماك الهماك, الهماك. يعني مم. بالله عليك الرؤية اللي رأها هذا إذا أورناها نحن كيف إني أراني أعصر خام سبحان الله يقول له أنت تفتح محل أعصر بات <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> ف... فا لها قواعدها ولها يعني لها إلهاماتها فقضية التأويل للجميع على على البحر على البحر على الملك لابد أن تكون ممبالٍ لابد م. من ضبطها وكما تفضلتم فضيلاتكم لابد من من رؤية الرأي لابد لا لابد يعني لابد أعرفه لابد أن أكون عارفًا به نعم نعم, نعم رأى الفتيان الرؤيا وقصها على سيدنا بدأ الراسطة الراسطة يؤكد قضية العقيدة إني تركتهم ولا تقوى ولا يؤمنون ولا لأن ممكن يقول الله بس عرفك هذه المعلومات كلها؟ لها أوصلك لهذا العلم إني تركتهم ولا من القوم هذا ما من القوم أو مثلا مثلاً كل كافر في بيئة أبيسية من, من لت... يعني يعني, يعني هؤلاء الكفار سواء كانوا في بلدات لجيزتوا منها أو في بلد... البلد الأخرى التي وصلت إليها والملة يعني الملة اللي هي النحل الدين أو ال... أو ملا فلنا لأنه ملة. ملة. ممكن الكفار يعملوا ملة من عندهم عملت الكفر عمل ملة. ملة ولا ملة, ملة, آه آه آه آه ملة ولا نحل آآآآ ملة رعاهم الله ملة تبتلقوا ما تعلق باثنين وسبعين شعبة آه على ثلاثة وسبعين شعبة كلها في النار إلا واحد عمله ملة. ملة, ملة. ملة, ملة, ملة هو يندف ملة من عنده يلا طير ووو في سبيلها ويدافع عنها ويؤول لكن سيدنا يوسف ما تحدث عن هذه الملة بقدر ما تحدث الناس لا وناس لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة يعني لا هو لا أوجع عن هناك من هناك من لتين ملة تقام اللي يؤمنون بالله وملة آبائه إبراهيم وإسحاق فدي ملة التوحيد وهذه ملة إيه يبقى ملة في الشرك صحيح هيك أفحومة الجاهلية يبغوا ومن أحسن من الله حكمه يبقى هي قضيتي مجهالية عباد الطغوت الله ولا فل يقتربن؟ نعم. إني تركت مللا تقاوم لا يؤمنون بالله وتبعت مللا ابائي وهم الاخرة وما تافرون أيوة ما ما عمل من عنده مللا ينكر الاخرة. كانت الناس تنكر الاخرة. سبحان الله من, من, من, من زمن. سبحان من الله من طبعا. ليس حديثا. طبع. لا لا لا. لا تصورته حديثا. لا لا لا, لا لا لا. من انحراف الجنس البشري أول شيء ينكر الاخرة. إذا انكر الإلهية. من الذي صنع الاخره وصيرها عقيدة في قلوب الناس فهو أنكر الرب بما أمر وبما هو باع القضية والعاذ بالله واتبعت بالك آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب سبحان الله. ما كان لنا أن نشرك بالله وبعدين أكتب قضية خطيره إن الحكم إلا لله لا حكم عزيز ولا حكم أخوات الذين علقوني هناك حكم أساسي هو حكم الله ان ربنا يريد شيئا إنما يقول له كن فيكن إن الحكم إلا لله قصر القضيه على الربوبيه إن الحكم إذا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيد الدين القيم, الدين القيم الله أعرف أعرف هذا هو دين القيم دين الله منذ آدم الى ان يرف الله أرضى من عليها أمر ألا تعبدوا إلا لا مشدعة إلا الله ما قاله حلال فهو حلال اليوم القيامة وما نهى عنه وصار حراما صار حراما اليوم القيامة لا يأتي إنسان ليحل أو يحرم نعم والذي يزيد في الدين كذي ينقص منه عشان نضع قواعد عقيدة نعم من من زاد في ديننا هذا أو من جاء في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد لا يقبل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إلا إياه ذلك الدين القيم تقصر القضية إن لم يكن الدين القيم فقره الدين اللذين له هذه القيم والمبادئ السامية العالية التي انطبقها الناس ساعده وبعدين يقترب منهم يودهم إيه؟ يا صاحب يا السيد أرباب متفرقون خجر أم الله سمعنا تس... تس... تس... تس... تس... بعد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون مسألة الأكثرية في الأرض دايما فيها كلام كبير دائما دائما دائما الأكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمنهم وإن طفى أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله مسألة الأكثرية, الأكثرية واضح ان يعني. أن يا آدم فابعث بعسبع النار لأن رب البشر لا. يوم القيامة لا. لا. رب فيقوم أبوكم آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم آدم فيأخذ من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. يا لطيف يترك واحدا ما ده يحاسب. لم يذهب ما. للجنة كمان يحاسب. فيه نظر يعني. تسعمائة وتسعين يروح النار والواحد. يعودك شيء. أودك شيء. مستوفيات لثمان علومات يقال ان في بني فلان رجل أمين. صحيح. صح ولا لا؟ نعم صحيح. أحيانا تبعث عن عن بني فلان دول كلهم ما تجد فيه مرجل امين حتى. صح. كان سيدنا علي سنة 36 هجرية علي ابن عبدالد كان الناس يقولون من نعامل في السوق يعطي عامل من شئ وعندما جاء زمن عامل من شئت إلا فلان وفلان ثم جاء زمن لا تعامل إلا فلان أو فلان اثنين <تصفيق> فقط <تصفيق> سنة 36 هذه قياسية طبعا لكن لكن الآن ولكن اكثر الناس لا يعلمه عام الله العظيم ما الحكم للأغلبية والحكم الأكثرية؟ و... آه الأغلبية والأكثرية إذا ضبط الجميع بكتاب الله أهلنا وسهلا أهلنا سهلة، آه قلنا ضبط بكتابنا أنا م... أنا أنا لا أسأل من الذي يقدس، أنا أسأل كيف؟ أهلا. الآن هذا يقال فضلك مثلا يعني مثلا يعني كل الدنيا خطأ وفضلتك اللي صح بس؟ أنا صح إذا كان معي كتاب وسنة، إذا كان معي كتاب وسنة فمعي الحق المطلق، وغيري يكون البطل المطلق وإذا كان واضح النص واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا فيه لاز... إنما واضح المعالم للجميع فأنا مع الحق هذا قول فصل الله قال ابن القيم إذا كثرت الفتن فعليك بالجماعة بالجماعة وإمامهم قال الإمام إن لم أجد للإمام لا جماعة ولا إمامه قال أنت جماعة المسلم قال ما أنت راجم ماسك بالكتاب والسنة أنت جماعة إن شاء الله دي. رعتنا يا, يا صاحب السيد أرباب المتفرقون خير ام الله الواحد القهار. هن بالله كده. تحب تستغرب يا أستاذ. تشتغل عند عشر وزراء وصل عند وزير واحد. عند وزير واحد. وليه مش عند عشرة؟ متعبين مزاجين. ما يقولوا هذا يمنع هذا وهذا يمنع. إذا شاف هم شاف. شاف. تحب تعبد أرباب متفرقة ولا تعبد الله وحده؟ منطق جميل بس ارباب بوسطيه احب اله واحد بس ثلاثه <تصفيق> ارباب متسابقون خير ام ال... الواحد القهار كمان أنت لما تعبده هو يقهر لك اعدائك ام القهار هو عليه هو لا الا من تعبده فقهرك انت أو. اه هي كده هنا الله عز هو, <عادل تصفيق> هو يعطي على الطرفين إن عبدته قهر لك غيرك وان لم تعبده قهرك أنت نعم <تصفيق> وبعدين راح جيره تفسير بعد ما خاطيت التوحيد ونشر الرساله قال أما أحدكم أحدكم أول واحد فيسقي ربه خامر واحد فيخرج براءة ويعود إيه؟ إلى الملك ليكون السقاء بتاعه. وأما الآخر فيصط فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفق خلاص وراح ماسك ميا الذي أجل ظن أنه وقع نجل وقع ظن. يقال أن ظن بالنسبة لنا لكن بيوسف أيقنا ان الانبياء عندهم يقين ما عندهم شك أبد. ابدا أبدا ظنهم يقين ظنهم يقين ظننا احنا في شك يعني فيها يحتمل هذا وذاك ظن العوام يعني شك وظن الانبياء والصالحون يقين حقا وقال الذي ظن ان أنا... أي انه ايقانا انه ناجي منهما ذكرنا عند ربك فلما لما تروح عند الملك ووجدوا في واحد مظلوم في السجن انت كان مر على يوسف سبع سنين في السجن. آه. حتى رأي هذه الرؤية. يعني يقال هذا لأنه في في رؤي سنة سبعة وسبعة سبعة قبل الرؤية وسبعة بعد الرؤية. أوه. فلبث في السجن بضع. بضع سنين تاني. هو هون في هنا قال أما أحدكم فيرث ربه. ربه. آه آه. حتى تتضح الصورة. من الملك. الملك. الملك آه آه آه ما هو يقول رب البيت رب الدار. فقال <تصفيق> الذي ظن أنه نجى عند ربك. عند الملك. ليس عند الله هو انت لا وانت تقطعه المالستر ده منك الكوب فيه يوسف مسكين مظلوم في السجن لما طلب منه هذا الطلب ولم يطلبه من الله عز وجل وهو لنا رب العباد اتخاذ الأسباب شارع لنا اتخذ وارد وارد وارد منفصل ولا غضاضة فيه لا لا لا منفصل خدباب وتروح للأطباء وتقول تعال ويجي المهندس ويعمل تخطيط ويبني من ويعمل البيت وكذا إذا ذهب عضوم عند ااا بشخصية كبيرة لا مانع أن نقول ذكرني عند رب ما, ما, ما يعني إخ... إذا كان لك شيء لك طلب لا. لأن هذا مظلوم من الذي يرفع عنه الظلم بعض الله إلا صاحب القراء صحبه القراء ذكرني عند رب فأنساه الشيطان وذكر ربه أنساه الشيطان الساقي أن يذكر ربه ملك بيوسف بعض الناس يقولون إن الشيطان أنسى يوسف. لا. المخلصين الشيطان مجدروه مش أساس. هما وهذا ما سألت فضلاتك فيه. فأنساه الشيطان ذكر ربه. أنساه الرجل. لم ينس سيدنا يوسف. لا سيدنا يوسف ليس عنده شيطان. بل من المخلصين. قالوا إلا عباد هم المخلصين. الشيطان أيد جابوه غنيس. صحيح. طبعا كله تفسير ملء. لكن أنا ما, ما, من ما, من. ما أميله إليه أن انسى انسى الساقي عن الشيطان ذكر ربه هم فلبث في السجن بضع سنين يوسف ها نحن نتعلم يعني هل هل بقاء سيدنا يوسف في السجن بضع سنين لأنه لم يطلب طلب الخروج من السجن والإفراج عنه من قبل الله تبارك وتعالى وقال وطلبه من العبد لا الله عز وجل يهيئ الساحه لعبده كيفما يريد هو أنت في مجال الدعوة، الناس لا يعرف إيه الشوق إلا من يكابده، والصبرة إلا من يعانيها. أصحاب الدعوات لما يوقفوا الوقت بإذن الله، ولما يستمروا بالإستمرار قال أنت جندي في الجيش، من كان في الساق فوالساق، ومن كان في المقدمة فالمقدمة. آه، فالإنسان سبحان الله يعني كما يكون، كما يكون. فالله يهيئ ليوسف أمرًا آخر، مش قضية النوى ناسية وطلب من الإنسان. فبنان عليه الله عقبه لا, لا. حتى بدغل الكتاب أجله فنبت في السجن بضع سنين يأتي الفرج بقى. احنا خلاص كده بعد كم السنين دي الثلاثة مشاهد اللي هي المحن أغلق عليها هتبدأ الفرجات والأمال والأمان والمنح هنا بضع من ثلاثة ستعة <تصفيق> غير معلوم على وجه التفسير 5 9 3 تمام طيب تمام معذره فاصل آه... قصير وانا بنفطر فاصل يا ابن الكاد حرام في رمضان هذا هذا فاصل وانا فاصل اعود الى يا الكرام فاصل وانا اعود معنا صفوا الصف سيدنا الكلام محبا بحضراتكم مرة أخرى مع مرحب الدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ رسالة الدكتور عمار عبد الكافة محمد مصرية عبد الكافة قبل ما تقول ايه انا بس لحاسة السؤال بسيط انت مرحب كل شوية تقول انا عايز نتعلم نتعلم انا عايز اتعلم مرة دواتش اعلام جديد موضوع تفضل اعلامات بالشكل ايدي واتلجأ المعنى هذا ده في, ال... في الاعلام يعني اتعلم يعني هذا فكان ده الاعلام بس سمع مطاع. يبقى سمع نطاعي بان تلوك قوانين أخرى أكاد الموضوع والقصة تقطانوا في الشارع من الموضوع تماماً من الصراحة. يعني أنا نسيت انا أصلاً كان يوسف فين يعني فعلمونا إذا كان بس لا اعدام جديد يقولونه عشان نعرف يعني بس, بس لملمة الشتات. هنا في بضع سنين من من من من ثلاثة إلى تسعة سنوات لم يرد على وجه الدقة لا لا. هو بعشر سنين سنوات. كثيرة. هذه سنوات العمر هو بريء، أكثر شيء أكثر شيء مؤذم أن تكون بريئا وفتاه مؤذة هي، لكن المو المجر واحد لص واحد نصاب واحد أفاق م. لما يأخذ حكم يعني جزاء جزاء وثاقه، أما نكون بريء ومظلوم وتقي ونق بهذا الشكل وهذه الثريرة وفلادة نجوه وبعدين كل هذا ينزل عليه ويرقى في السجن ونسى نسيوه؟ يا الله, الله عند رب؟ هم قالوا في البداية حتى حين حتى هو خلق هو أوشتبوا رفض من القتل القتل معناه أقيل خلاص يجروا سكت قلبي ويموت الموت الدم ويدور خلاص ونهاه كيف دي كلها فنفس القضية كم من أناس كيوسف ما قلها ولا حكم ولا محكمة ولا قضاء فنسعى بس سلام لا حول ولا هذا هذا هذا ما تعرف لن يذهبوا. لا،, لا. لا. لن يذهب لن نقارن تسمح لنا فضيلاتنا مع سيدنا نوح قال أني مغلوب وفنتصر. لا. لا. مع سيدنا يوسف لا. ما هو كيف نفسر نوح؟ سيد سيدنا يوسف يبدو عنده من الاستكانة بمكان. آه. فمن شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل من ناقص السائلين. من شغله ذكري عن مسألة؟ حديث قديم. حديث قديم. من شغله ذكر عن مسألة؟ أعطيته أفضل آه. من أعطيته ذكر الله عن, مس... عن طلب عن الطلب سبحان الله زي بالضبط ولد مم. ولدين ولدي ولد كل ما يشوفك أبوي عشرة عشرين <تصفيق> ثلاثين <تصفيق> أعطيني مزايد. والتاني الولد ايه شاكت ذا بارك الله فيك أبوي الله يجادك عن الخير سبحان الله أنت تتمنى تعطي من فساكت هذا ما... من لا يطلب ولله المثل <تصفيق> الأعلى من شغله الذكر عن مسألتي أعطيته أفضل من أن أتسأل يا الله يا كلام الله جميل. الأنبياء يتعلموا بعضهم من بعض، لكن لكن هم كل واحد زهر فواحة أو شجرة مره خاصة. خاصه يعني هذا بطلع ب ب ب بطعم كذا وهذا بطعم كذا كل واحد منهم يعني إيه ألوان ثم ثم يتكامل البستان. والله يبدو على سيدنا يوسف عليه السلام أنه كان جميل الطباع هو طبيعي كجمال خلقه جميل هذا يعني ما هو سبحان الله. والبعدين هو من طبيعة اسمه ان الانسان الحزين دايما في شيء من الانطواء على نفسه شاكيا الى رب لا شاكا الى احد لانه به هم قتل انما اشكو بس بحزني الى الله نفس خطيه واخده السيره فهو وراح قال لاولاده وعملته وسويته ابدا انما اشكو بس بحزني الى الله فا تستمر الرحله تستمر والملك يرى يالا برو ياد الملك معزته غير العزيز لا الملك غير العزيز لا, لا لا العزيز ده كان حقي عند رئيس وزاره الملك هذا الكبير, الكبير. وال... آه. الرأس آه. الكبير نعم هذا حق مصر. مصر. مصر الملك نفسه جيد انا ايها الناس القضاي الملأ. أنا رأيت سبع بقرات سمان أنا شفت من النهر النيل خرج سبع بقرات سمان وقف أنتوا تقولوا في اللغة لو قال سبع بقرات سمانا لكان نعفل السبع ولكن هي سمان لل... للبقرات بقرات سمان يقوله سبع عجاف العجاف اللي هي العظم اللي خرج من اللحم يعني ما فيش مدقع عبارة عبارة عن يعني نحينا جف جف جف يأكلهن سبع نجاف سبع بقرات نحيفة تأكلت السبع سمان وسبع سمبلات خطر واخر يابسات سبع سمبلات ايضا ولكن يابسات وسبع سمبلات دي خضراء فيها الحد يابس جافة ما في حد يا ايها الملأ وقفتوني في رؤيي ان كنتم للرؤيا تعبرون فيه في الملأ من يعبر لكن اللي حاول للملأ دائما يعني إذا كان من هذا الطراز لا يحبون أن يفسروا في وجه حتى الرؤيا التي تنبئ بشر. سبحان الله. شيء يجرح يعني حسيس معي. ولو كان حق ولو كان حق. ما تجرحه وين أنا خدش. أنا أنبئكم بده ويذكر بعد <تصفيق> وبعد النع قال بعد أما. اما يعني قال الذي نجا منهما وذكر بعد امه بعد بعد زمن وابن عباس قال امه يعني بعد نسيان إذا اذا حطيت الفت على مكان الشدة بقت تعمل اذا فتحة إلى نسيان أمه زمن وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه بعد مده طويلة من الزمن فضلت تكمل اياهم بعد صلاه مرات بعد بعد بعد زمن, زمن والآن فلبيته في السجن بضع بعد زمن والآن ما الشيطان لحتى أبو عبد الله وأجلهم سبحان, سبحان, سبحان الله سبحان الله أو من الجبل الرؤ للملك الله لا لا, لا. سبحان الله المهم فأرسل بس الزيادة إيه زيادة السيء يوصف أيها الصديق أفتنا ورح قص سبعة خلاص استمعي خلونا كلنا نجاوب وسبعة صنبرات الفضل أو خلايا بس لعلي أرجع إلىنا الناس فورا وبدون بدون نقاش قالت تزرعون سبع سنين دأبة في سبع سنين رخاء في مصر ال السبع دون رخاء إلا قليلا مما تحصلون تخ تخ خذينه. رأينا سبع سنين الآن. خامضتم فضولكم. إلا قليلا مما تأكلون. يعني التموين اللي ل يكفيكم خذوه وخذ تنسى التموله وهذه أفضل وسيلة لإبقاء القمح محافظا عليه من السوس أن يظل في سنابل دون دراس ودون يعني يعني ي ي يخرج الحب من السنابل. وسيلة حلو. إلا قليلا مما تأكله ثم م. يأتي من بعد ذلك سبع انشدات في سبع سنين تحت ياكلنا ما قدمنا يأكل المخزون الموجود في مصر وخذي عام من عندي مما علمني ربي هكذا يقول يوسف. ثم يأتي من بعد ذلك عام دي مكاشف رؤية الملك <تصفيق> ودي عام من كرم الله <تصفيق> سبحان الله ما شوف انتوا سجنتوني وعملت فيه اللي بتعمل لكن يا الله هل ال ال ال نهر الكريم <تصفيق> الملي <المليل> الكريم بالكريم <تصفيق> <كريم>. مازل ما <تصفيق> بعد ذلك عام في يغاث الناس وفيه يعصرون يعني انتشف الزيتون والمحاصيل والنباتات والحياة الزيتية والعطرية الخيرات في مصر سوف تكثر سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت مكان يموسف لطلبت منهم عن يخرجوني قبل أن وأول لكن الكريم. لا الكريم السديبو بن خليد. وده أدب رسول الله. عليه وده أدب رسول الله. أنا لو ما كانوا <تصفيق> حبيب الله كان يكوننا والله لا. والله ولا يعمل إلا. إلا هو أفضل. أفضل. <تصفيق> صلى الله الله أسر. بس عذب. عذب. عذب. يبقى لنا مقام النبوات. احترم. سبحان الله عاديس. علم من الملك أول مواصلة ووضعه وكمان سنة زيادة. بدر <تصفيق> بدر بدر من الصادق ولا لا صادق ولا ما الصادق. هذا فصل لنا 14 عام وبعدين كمان السنة زيادة توني به ما يبكي كفضلت أنا وهو الله. هو أول الرؤية أول. فرج الله يعني خير فرج الله ما فرج الله إحنا متصرين فرج يا الأمة يا رب الأمة في القرب الأمة الآن في سجن في سجن يوسف سجن, سجن المعاصي وسجن تدوكة والأمة كتداها عليها ونحن ما يزيدنا متصرين أن نبقى في السجن مع أننا ارتقي بالتقوى والصلاح والصراحة والعودة ونخرج والله من هذا السجن نخرج من سيد المعاصي إلى إلى بستان إلى بساتين العبادة المهم لما رجع ال به خلاص صدر أمر إن الملك قرار من, يعلو من الملك بإيه بالإفراغ القرار نهائي إذا يعجل المحكمة ويعجل القضاء والعزيز والأمرات على على الحا على الحاكم من الأساس بارسوا الله وارتاح الملك لهذه لهذه القرار قرّت عينه توني به استخلص منه بس ف سيدنا يوسف لا انا, أنا, أنا, أنا, أنا انت طلبت مني طلب انا عايزين تخرجون والله ما اخرج ارجع الى ربك فاسالهم ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن ان ربي بفيدهن عليهم شوفوا الادب النبوي يسر لك فين ويسالوا زوجتي العزيز عملت ايه معايا لا ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن اسالوه عن براءتي هذا بع لم يقل بع هي رواة هذا أنا وصلت وأنا وانا واحد معارضة ولا أنا معارضة واجت من منقول ال... كذا واشت واشت من الدولة واجت منقول ذكرمنا ليس من عجيب سبحان الله هذا هذا أدب وانغلا وقال لا صدق هذا ما حدث يا إبني هذا هذا هذا هو أخلاق الفارس آه أخلاق الفارس ترفع مش لما يزعت النصر يضرب من من أذاه بالعفو يقول بقى امرأة العزيز حتى يوزغ العزيز وتسلج من امرأته ويأخذ مكان العزيز هو إن عفوك قاسله هذا العفو يقتل من أذنب إليه يا الله خليه نقول بحشريته يا والله صلت عليه النزالاته صلت عليه النزالاته سبحان الله ارجع إلى ربك واشأله ما باله النشوة التي قطعنا الملك كان يعلم بهذا القصة الملك, ولا الملك أكيد يعلم أنه أرسل يتحقق من قضية لا وقتها وقتها أكيد كان يعلم أكيد أصلي... لم ترد شرق ولا لا, لا أصل السؤال يعني اذكرني عند ربي ذكربي بقصة قصص حادثة وعندن أصحت ص حدثت إيه في بيت الإش ودراء يعني مش في حد عند واحد مثلا ف... وقال خلا في المدينة ولا ولا ولا وال ومش مش أي ناس اللي بيقعدوا مع شوشي مالك وشوشي ده ده يعني مع بعض الصفوة من المجتمع يعني بالضبط المجتمع <تصفح> المهم، فراح جمع النسوة، المالك، يحقق في قلبه نفسه، لا بالقضاء ولا عايز يصنع، <تصفيق> يبدو أن النسوة كنا معروفات أن ذاك هي مجموعة محددة معروفة، فبدو كان التقدم هذا أو الموضوع الصوت المر المرتفع هذا كان في هذا المجتمع كان عجيب خريفي، آه هذا ولقد تحكض الحضن ما؟ سبحان الله، كانت تسجل، <تصفيق> سبحان الله، نعم. ما خفوا كنا فورا نرجع التهمة ما خفوا كنا اذا روته يوسف عن نفسه ايه المصايب اللي انتم عملتوها الخطر والمصيبه قالوا قلنا هاشل لله مره ثانيه حسنا لا علمنا عشل. عليه من سو قالت برات العزيز ها قليها خرفه شوف خلاص حصحف الحق ظهر وبان وجليا واضحا كالشمس الان حصحف انا روته عن نفسه ذلك الذي يعلم أنني لم أخنه بالغيب. يقال أن هذا وهذا من هذا كلام يوسف. للعزيز لا يخونه. لا لا لا, لا لا لا ذلك الذي يعلم أنني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيدا خائنا أي خائن. تعود عليه الدار. أي واحد يعمل عليك يعني والعزيز يقول يعني يكتب فيك قرية سيئة أو يؤذيك أو يتكلم عليك سوف تعود عليه ما غبت من أصله. ومن زرع حصد. ولن تجد من الشوك العنب. هذه دروس مستفاده من قصص يوسف جميل بارك الله فيكم ونكمل في الحلقة القادمة ان شاء الله بارك شكرا لحضراتكم والله شكرا بارك, بارك, بارك الله فيكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء شكرا لحضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الذي استمعنا الكبير حضره الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمننا لقاء جديد من شاء الله تبارك وتعالى نقول المرء يعرف في الايام بفعله وفعائل الحر الكريم باصله